عن عبد الله بن بسر قال أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إ ن شرائع ا ل إ س ل ا م قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د بهذا اللفظ وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه وقال الترمذي حسن غريب وكلهم خرجه من ر و ا ي ة ع م ر بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر وخرج ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث معاذ بن جبل قال آ خ ر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن قلت له أ ي ا ل أ ع م ا ل خير و أ ق ر ب إ ل ى الله قال أ ن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل وقد سبق في هذا الكتاب مفرقا ذكر كثير من فضائل الذكر ونذكرها هنا فضل إ د ا م ت ه و ا ل إ ك ث ا ر منه قد أمر المؤمنين الله سبحانه المؤمنين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 وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي صحيح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان قد سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وخرجه ولفظه الإمام أحمد ولفظه سبق المفردون قالوا وما المفردون قال الذين يهترون في ذكر الله واخرجه الترمذي وعنده قالوا يا رسول الله وما المفردون قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أ ث ق ى لهم ف ي أ ت و ن يوم القيامة خفافا و ر و ا موسى بن ع ب ي د ة عن أ ب ي عبد الله القراظ عن معاذ بن جبل قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسير بالدف من جمدانا اذ استنبه فقال يا معاذ أ ي ن السابقون فقلت قد مضوا وتخلف ناس فقال يا معاذ إ ن السابقين الذين يستهترون بذكر الله عز وجل خرجه جعفر الفريابي ومن هذا السياق يظهر وجه ذكر السابقين في هذا الحديث ف إ ن ه لما سبق الركب وتخلف بعضهم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أ ن السابقين على الحقيقة هم الذين يديمون ذكر الله يديمون هم ذكر ويولعون به ف إ ن الاستهتار بالشيء هو الولوع به والشغف حتى لا يكاد يفارق ذكره وهذا على رواية من رواه المستهترون ورواه بعضهم فقال فيه الذين اهتروا في ذكر الله وفسر بعضهم فيه الله الهترة الذين ذكر فقال ابن بالسقط الكلام كما في الحديث المستبان على في قتيبة في في من شيطانان يتكاذبان ويتهاتران قال والمراد من هذا الحديث من عمر وخرف في ذكر الله وطاعته قال والمراد بالمفردين على هذه الرواية وأما الرواية الأولى بالمفردين انفرد بالعمر عن القرن الذي كان فيه وأما على الرواية الأولى فالمراد بالمفردين المتخلين من الناس بذكر الله تعالى على على من من بذكر فيه عن هذه كذا قال ويحتمل وهو ا ل أ ظ ه ر أ ن المراد بالانفراد على الروايتين الانفراد بهذا العمل وهو ك ث ر ة الذكر دون الانفراد الحسي إما الإفاضة المخالطة والله أعلم ومن هذا المعنى قول عمر القرن والله هذا العزيز عن عن عبد عرفة بعرفة عند بن قول ليلة قرب أو ليس السابق ل ي ا وبهذا م من س ق ب ع ر وإنما الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ح ب أ ن يرتع في رياض ا ل ج ن ة فليكثر ذكر الله عز وجل وخرج والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري الإمام حبان أحمد من أبي صحيحه حديث سعيد في أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هن يا رسول الله قال التكبير والتسبيح والتهليل والحمد لله ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله وفي المسند وصحيح المسند حبان بن عن أ ب ي سعيد الخدري أ ي ض ا ً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ك ث ر و ا ذكر الله حتى يقولوا مجنون وروى أ ب و نعيم في ا ل ح ل ي ة من حديث ابن عباس مرفوعا اذكروا الله ذكرا يقول المنافقون إ ن ك م تراؤون وخرج أحمد والترمذي من حديث والترمذي أبي سعيد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 أفضل منه درجة وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث سهل بن معاذ عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن رجلا س أ ل ه فقال أ ي الجهاد أ ع ظ م أ ج ر ا يا رسول الله قال أ ك ث ر ه م لله ذ ك ر ى قال ف أ ي الصائمين أ ع ظ م قال أكثرهم لله أكثرهم ذكرى ثم ذكر لنا ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والحج و ا ل ص د ق ة كل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ك ث ر ه م لله ذكرا فقال أ ب و بكر يا أ ب ا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ج ل وقد خرجه ابن المبارك وابن أ ب ي الدنيا من وجوه أ خ ر مرسلة ب م ع ن ا وفي صحيح مسلم عن ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أ ح ي ا ن ه وقال أ ب و الدرداء الذين لا تزال أ ل س ن ت ه م ر ط ب ة من ذكر الله يدخل أ ح د ه م ا ل ج ن ة وهو يضحك وقيل له إ ن رجلا اعتق مئة نسمة ف قال إ ن م ا ئ ة ن س م ة من مال رجل كثير و أ ف ض ل من ذلك إ ي م ا ن ملزوم بالليل والنهار و أ ن لا يزال لسان أ ح د ك م رطبا من ذكر الله عز وجل وقال معاذ لئن أ ذ ك ر الله من ب ك ر ة إلى الليل أحب الى ل ل إلي أحمل ل ي أحب أن من ع ج ي الليل د ا خ ي ف س ب ي الله من بكرة إلى الليل وقال ابن مسعود في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال أ ن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وخرجه الحاكم مرفوعا وصححه والمشهور وقفه وقال أسلم زيد بن أسلم قال موسى عليه السلام يا رب ي قد أ ن ع م ت علي كثيرا فدلني على أ ن أ ش ك ر ك كثيرا قال أ ذ ك ر ن ي كثيرا ف إ ذ ا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني و إ ذ ا نسيتني فقد كفرتني وقال الحسن أ ح ب عباد الله إ ل ى الله أ ك ث ر ه م له ذكرا و أ ت ق ا ه م قلبا وقال أ ح م د بن أ ب ي الحواري حدثني أ ب و المخارق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ل ي ل ة أ س ر ي بي برجل مغيب في نور العرش فقلت من هذا ملك قيل لا قلت نبي قيل لا قلت من هو قال هذا رجل كان لسانه رطبا ً من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه قط وقال ابن مسعود قال موسى عليه السلام رب أ ي ا ل أ ع م ا ل أ ح ب إ ل ي ك أ ن أ ع م ل به قال تذكرني فلا تنساني وقال أبو إسحاق عن ميثم بلغني أ ن موسى عليه السلام قال رب أ ي عبادك أ ح ب إ ل ي ك قال أ ك ث ر ه م لي ذ ك ر ى وقال كعب من أ ك ث ر ذكر الله بريء من النفاق ورواه مؤمل عن حماد بن س ل م ة عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة مرفوعا وخرج الطبراني بهذا الاسناد مرفوعه من لم يكثر ذكر الله فقد برئ من ا ل إ ي م ا ن ويشهد لهذا المعنى أ ن الله تعالى وصف المنافقين ب أ ن ه م لا يذكرون الله إ ل ا قليلا فمن أ ك ث ر ذكر الله فقد باينهم في أ و ص ا ف ه م ولهذا ختمت س و ر ة المنافقين ب ا ل أ م ر بذكر الله وأن وأن ولا ولد وأن من ألهاه ذلك عن ذكر الله فهو الأمر ألهاه المؤمن عن من المؤمن عن من عن من لا يلهي ذلك الله لا يلهي ذلك مال ذلك الله الخاسرين بذكر ذكر قال الربيع بن أ ن س عن بعض أ ص ح ا ب ه علامه حب الله ك ث ر ة ذكره ف إ ن ك لن تحب شيئا إ ل ا أ ك ث ر ت ذكره قال فتح الموصلي فتح المحب لله لا الله لله يغفل عين طرفة عن ذكر الله طرفة عين قال ذنون من ابراهيم ش ت غ ل ل ق ه ولسانه ل ا ب ذ ك قذف ل ل ف قلبه الاشتياق قال إليه ب ه نور ر ا ي إ بن الجنيد كان يقال من ع ل ا م ة المحب لله دوام الذكر بالقلب واللسان وقلما ولع المرء بذكر الله عز وجل إ ل ا أ ف ا د منه حب الله وكان بعض السلف يقول في مناجاته إ ذ ا سئم البطالون من بطالتهم فلن ي س أ م محبوك من مناجاتك وذكرك قال أ ب و جعفر المحولي ولي الله المحب لله لا يخلو قلبه من ذكر ربه ولا ي س أ م من خدمته وقد ذكرنا قول ع ا ئ ش ة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أ ح ي ا ن ه والمعنى في حال قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه وسواء كان على ط ه ا ر ة أ و على حدث وقال مسعر كانت دواب البحر في البحر تسكن ويوسف عليه السلام في السجن لا يسكن عن عز ذكر الله عز وجل وكان ل أ ب ي ه ر ي ر ة خيط فيه أ ل ف ع ق د ة فلا ينام حتى يسبح به وكان خالد بن معدان يسبح كل يوم أ ر ب ع ي ن أ ل ف ت س ب ي ح ة سوى ما ي ق ر أ من ا ل ق ر آ ن فلما مات وضع على سريره ليغسل فجعل يشير ب إ ص ب ع ه يحركها بالتسبيح وقيل لعمير بن هانئ ما نرى لسانك يفتر فكم تسبح كل يوم قال مائه الف تسبيحه إ ل ا ان تخطئ الاصابع أ ص ب ب ع يعني أنه يعد أنه أ ذلك بأصابع وقال عبد العزيز بن ابي رواد كانت عندنا امراه بمكه تسبح كل يوم اثني عشر الف تسبيحه فماتت فلما بلغت القبر اختلست من بين ايدي الرجال كان الحسن البصري كثيرا ما يقول اذا لم يحدث ولم يكن له شغل سبحان الله العظيم فذكر ذلك لبعض فقهاء مكه فقال ان صاحبكم لفقيه ما قالها احد سبع مرات إ ل ا بني له بيت في ا ل ج ن ة وكان ع ا م ة كلام ابن سيرين سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده كان ا ل م غ ي ر ة بن حكيم الصنعاني إ ذ ا ه د أ ت العيون نزل إ ل ى البحر وقام في الماء يذكر الله مع دواب البحر نام بعضهم عند إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م قال فكنت كلما استيقظت من الليل وجدته يذكر الله فاغتم ثم اعزي نفسي بهذه ا ل آ ي ه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء المحب اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه فلو كلف ان ينسى تذكره لما قدر ولو كلف أ ن يكف عن ذكره بلسانه لما صبر كيف ينسى المحب ذكر حبيب اسمه في فؤاده مكتوب كان بلال كلما عذبه المشركون في الرمضاء على التوحيد يقول أ ح د أ ح د ف إ ذ ا قالوا له قل اللات والعزة قال لا أحسن يراد من القلب نسيانكم و ت أ ب ى الطباع على الناقل كلما قويت ا ل م ع ر ف ة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفه ة حتى على كان لسانه منامه ا بعضهم يجري على لسانه في ل ل الله ولهذا يلهم أ ه ل ا ل ج ن ة التسبيح كما يلهمون النفس وتصير لا إ ل ه إ ل ا الله لهم كالماء البارد ل أ ه ل الدنيا كان ينشد لا لأني أنساك أكثر ذكراك ولكن بذاك الثوري لا لساني ينشد لأني يجري إ ذ ا سمع المحب ذكر اسم حبيبه من غيره زاد طربه وتضاعف قلقه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود ا ق ر أ علي ا ل ق ر آ ن قال أ ق ر أ عليك وعليك أ ن ز ل قال إ ن ي أ ح ب أ ن أ س م ع ه من غيري ف ق ر أ عليه ففاضت عيناه ت ن ع الشبلي قائلا يقول يا الله يا جواد فاضطرب وداع دعا اذ نحن بالخيف من م ن ا فهيج أ ش ج ا ن الفؤاد وما يدري دعا باسم ليلى غيرها ف ك أ ن م ا أ ط ا ر بليلى طائرا كان في صدري النبض ينزعج عند ذكر المحبوب إ ذ ا ذكر المحبوب عند حبيبه ترنح نشوان وحن طروب ذكر المحبين على خلاف ذكر الغافلين إ ن م ا المؤمنون الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم واني لتعروني لذكراك هزه كما انتفض العصفور بلله القطر احد السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إ ل ا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قال أبو الجلد أ و ح ى الله عز وجل إ ل ى موسى عليه السلام إ ذ ا ذكرتني فاذكرني و أ ن ت تنتفض أ ع ض ا ؤ ك وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا و إ ذ ا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك وصف علي يوما كانوا ذكروا مادوا الصحابة فقال علي الله مادوا كما يميد الشجر يميد كما إذا في اليوم الشديد الريح ثيابهم على وجرت دموعهم على ثيابهم قال زهير البابي إ ن لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم إ ع ظ ا م ا واشتياقا وقوم ذكروه فوجلت قلوبهم فرقا و ه ي ب ة فلو حرقوا بالنار لم يجدوا مس النار و آ خ ر و ن ذكروه في الشتاء وبرده فارفضوا عرقا من خوفه وقوم ذكروه فحالت أ ل و ا ن ه م غبرا وقوم ذكروه فجفت أ ع ي ن ه م سعرا صلى أ ب و يزيد الظهرى فلما أ ر ا د أ ن يكبر لم يقدر إ ج ل ا ل ا ل إ س م الله وارتعدت فرائصه حتى سمعت ق ع ق ع ة عظامه كان أ ب و حفص ن ي س ى بوري إ ذ ا ذكر الله تغيرت عليه حاله حتى يرى ذلك جميع من عنده وكان يقول ما أ ظ ن محقا يذكر الله عن غير غ ف ل ة ثم يبقى حيا إ ل ا ا ل أ ن ب ي ا ء ف إ ن ه م ايدوا ب ق و ة ا ل ن ب و ة وخواص ا ل أ و ل ي ا ء ب ق و ة ولايتهم إ ذ ا سمعت باسم الحبيب تقعقعت مفاصلها من هول ما تتذكر وقف أ ب و يزيد ل ي ل ة إ ل ى الصباح يجتهد أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله فما قدر إ ج ل ا ل ا و ه ي ب ة فلما كان عند الصباح نزل فبال الدم وما ذكرتكم إ ل ا نسيتكم نسيان إ ج ل ا ل ي لا نسيان إ ه م ا ل ي إ ذ ا تذكرت من أ ن ت م وكيف أ ن ا أ ج ل ل ت مثلكم يخطر على بالي الذكر ل ذ ة قلوب العارفين قال عز وجل الذين آ م ن و ا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله ل ا بذكر تطمئن、القلوب. قال ل و ب ق مالك بن دينار ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل وفي بعض الكتب ا ل س ا ل ف ة يقول الله عز وجل معشر فتنعموا فافرحوا وبذكري فتنعموا وفي أثر آخر سبق ذكره الصديقين بي سبق وفي وينيبون إ ل ى الذكر كما تنيب النسور إ ل ى وكورها وعن ابن عمر قال أ خ ب ر ن ي أ ه ل الكتاب أ ن هذه ا ل أ م ة تحب الذكر كما تحب الحمامه وكرها ولهم أ س ر ع إ ل ى ذكر الله من ا ل إ ب ل إ ل ى وردها يوم ض م ئ ه ا قلوب المحبين لا تطمئن إ ل ا بذكره و أ ر و ا ح المشتاقين لا تسكن إ ل ا برؤيته قال ذنون ما طابت الدنيا إ ل ا بذكره ولا طابت ا ل آ خ ر ة إ ل ا بعفوه ولا طابت ا ل ج ن ة إ ل ا برؤيته أ ب د ا نفوس الطالبين إ ل ى طلولكم تحن و وكذا القلوب بذكركم بعد ا ل م خ ا ف ة تطمئن جنت بحبكم ومن يهوى الحبيب ولا يجن بحياتكم يا سادتي جودوا بوصلكم ومنوا قد سبق حديث ا ذ ك ر لقد أ ك ث ر ت من ذكراك حتى قيل وسواس كان أ ب و مسلم الخولاني كثير الذكر فراه بعض الناس ف أ ن ك ر حاله فقال ل أ ص ح ا ب ه أ م ج ن و ن صاحبكم فسمعه أ ب و مسلم فقال لا يا أ خ ي ولكن هذا دواء الجنون و ح ر م ة الود ما لي منكم عوض وليس لي في سواكم سادتي غرض وقد شرطت على قوم صحبتهم ب أ ن قلبي لكم من دونهم فرض ومن حديثي بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض المحبون يستوحشون من كل شاغل يشغل عن الذكر فلا شيء أ ح ب إ ل ي ه م من ا ل خ ل و ة بحبيبهم قال عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا قالوا كيف نكلم الله كثيرا قال أ خ ل و ا بمناجاته خ ل وكان بدعائه و بعض السلف يصلي كل يوم الف ر ك ع ة حتى اقعد من رجليه فكان يصلي جالسا الف ر ك ع ة فاذا صلى العصر احتبى واستقبل ا ل ك ع ب ة ويقول عجبت ل ل خ ل ي ق ة كيف انست بسواك بل عجبت ل ل خ ل ي ق ة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك وكان بعضهم يصوم الدهر ف إ ذ ا كان وقت الفطور قال أ ح س نفسي تخرج لاشتغال ي عن الذكر ب ا ل أ ك ل قيل لمحمد بن النضر أ م ا تستوحش وحدك قال كيف أ س ت و ح ش وهو يقول أ ن ا جليس من ذكرني كتمت اسم الحبيب من العباد ورددت ا ل ص ب ا ب ة في فؤادي فوا شوقا إ ل ى بلد خلي لعلي باسم من أ ه و ى أ ن ا د ي ف إ ذ ا قوي حال المحب ومعرفته لم يشغله عن الذكر بالقلب واللسان شاغل فهو بين الخلق بجسمه وقلبه معلق بالمحل الأعلى كما قال علي رضي الله عنه في وصفهم ص ح ب ا ل د ن ي ا ب أ ج س ا د أ ر و ا ح ه ا م ع ل ق ة بالمحل ا ل أ ع ل ى وفي هذا المعنى قيل جسمي معي غير أ ن الروح عندكم فالجسم في غ ر ب ة والروح في وطن ي غيره وقال ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي و أ ب ح ت جسمي من أ ر ا د جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أ ن ي س ي وهذه والصديقين آمنوا أيها الذين كانت حالة الرسل والصديقين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم ت فئة ف ث ب وفي ا واذكروا و كثيرا الله الترمذي مرفوعا يقول الله عز وجل إ ن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه وقال تعالى ف إ ذ ا قضيتم ا ل ص ل ا ة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يعني ا ل ص ل ا ة في حال الخوف ولهذا قال ف إ ذ ا ا ط م أ ن ن ت م ف أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة وقال تعالى في ذكر ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ف إ ذ ا قضيت ا ل ص ل ا ة فانتشروا في ا ل أ ر ض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ف أ م ر بالجمع بين الابتغاء من فضله و ك ث ر ة ذكره ولهذا ورد فضل الذكر في ا ل أ س و ا ق ومواطن ا ل غ ف ل ة كما في المسند والترمذي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 ومحى عنه أ ل ف أ ل ف س ي ئ ة ورفع له أ ل ف أ ل ف د ر ج ة وفي حديث آ خ ر ذاكر الله في الغافلين كمثل المقاتل عن الفارين وذاكر الله في الغافلين كمثل ش ج ر ة خضراء في وسط شجر يابس قال أ ب و عبيده بن عبد الله بن مسعود ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في ص ل ا ة و إ ن كان في السوق و إ ن حرك به شفتيه فهو أ ف ض ل وكان بعض السلف يقصد السوق ليذكر الله فيها بين أ ه ل ا ل غ ف ل ة والتقى رجلان منهم في السوق فقال أ ح د ه م ا لصاحبه تعال حتى نذكر الله في غ ف ل ة الناس فخلوا في موضع فذكرا الله ثم تفرقا ثم مات أ ح د ه م ا فلقيه ا ل آ خ ر في منامه فقال له أ ش ع ر ت أ ن الله غفر لنا ع ش ي ة التقينا في السوق فصل في وظائف الذكر الموظفة في فرض الذكر اليوم والليلة معلوم أن الله عز وجل فرض على المسلمين عز أن أ ن يذكروه كل يوم و ل ي ل ة خمس مرات ب إ ق ا م ة الصلوات الخمس في مواقيتها ا ل م ؤ ق ت ة وشرع لهم مع هذه الفرائض الخمس أ ن يذكروه ذكرا يكون لهم ن ا ف ل ة و ا ل ن ا ف ل ة ا ل ز ي ا د ة فيكون ذلك ز ي ا د ة على الصلوات الخمس وهو نوعان أحدهما ما هو من جنس الصلاة فشرع لهم ما من الصلاة جنس فشرع ان يصلوا مع الصلوات الخمس مع قبلها او بعدها أو قبلها وبعدها سننا فتكون ز ي ا د ة على ا ل ف ر ي ض ة فان كان في ا ل ف ر ي ض ة نقص جبر نقصها بهذه النوافل وان النوافل زيادة على الفرائض واطول مواقيت مفروضة لا كانت زيادة الفرائض ما الصلاة مما ليس فيه صلاة مفروضة ما بين صلاة بين على يتخلل ليس العشاء فيه بين وشرع ص صلاة وصلات ل الفجر الفجر الظهر ا وما ف بين كل واحدة ما ن ه ت الصلاتين صليتين تكون ي ن نافلة صلاة لألا الغفلة الذكر ما يطول وقت فشرع عن بين صلاه الفجر ع ش ا وصلاة ا ل و ص ل ا ة الظهر ص ل ا ة الضحى وبعض هذه الصلوات آ ك د من بعض ف آ ك د ه ا الوتر ولذلك اختلف العلماء في وجوبه ثم قيام الليل، وكان النبي وكان صلاه ى ل ل عليه وسلم ي د الضحى و م ع ي ه ح ر وسفرا، ا صلاة ا ثم ل ض وقد اختلف الناس فيها وفي استحباب ا ل م د ا و م ة عليها وفي الترغيب فيها أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة وورد الترغيب أ ي ض ا في ا ل ص ل ا ة ع ق ي ب زوال الشمس و أ م ا الذكر باللسان فمشروع في جميع ا ل أ و ق ا ت و ي ت أ ك د في بعضها فمما يتأكد فيه الذكر المفروضات وأن يذكر الله كل صلاة منها مئة مرة ما وتحميد الذكر الصلوات الله صلاة يتأكد عقيب يذكر عقيب بين تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وأن كل ويستحب أ ي ض ا الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهما وهما الفجر والعصر فيشرع الذكر بعد ص ل ا ة الفجر إ ل ى أ ن تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغربا ل ش م س وهذان الوقتان أعني العصر وقت ووقت الفجر هما أ ف ض ل أ و ق ا ت النهار للذكر ولهذا أ م ر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن كقوله وسبحوه بكره واصيلا وقوله واذكر اسم ربك بكره واصيلا وقوله وسبح بالعشي و ا ل إ ب ك ا ر وقوله ف أ و ح ى إ ل ي ه م أ ن سبحوا بكره وعشيا ً وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وقوله واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار وقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيه ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها والآصال ولا الغافلين الشمس وقوله طلوع وقوله تكن من وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب و أ ف ض ل ما فعل في هذين الوقتين من الذكر ص ل ا ة الفجر و ص ل ا ة العصر وهما أ ف ض ل الصلوات وقد قيل في كل منهما إ ن ه ا ا ل ص ل ا ة الوسطى وهما البردان اللذان من حافظ عليهما دخل ا ل ج ن ة ويليهما من أ و ق ا ت الذكر الليل ولهذا يذكر بعد ذكر هذين الوقتين في القران تسبيح الليل و ص ل ا ت ه و ذ ك ر المطلق يدخل فيه ا ل ص ل ا ة و ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن وتعلمه وتعليمه والعلم النافع كما يدخل فيه التسبيح والتكبير والتهليل ومن أصحابنا من رجح على التسبيح ونحوه بعد الفجر وسئل م من ن أصحابنا رجح الاوزاعي عن ذلك فقال كان هديهم ذكر الله فإن قرأ فحسن وظاهر هذا أ ن الذكر في هذا الوقت أ ف ض ل من ا ل ت ل ا و ة وكذا قال إ س ح ا ق في التسبيح عقيب المكتوبات مئة مرة إنه أفضل من التلاوة حينئذ والأذكار والأدعية المأثورة وسلم والمساء ما التلاوة والأدعية كثيرة والأذكار إنه إحياء حينئذ عن النبي بين العشاءين الله عليه أفضل أيضا في صلى الصباح والمساء كثيرة جدا ويستحب أيضا إحياء ما بين بالصلاة ويستحب ا ل ذ ك ر وقد تقدم د ح ث أ ن أنه نزل في ذلك قوله ذلك في ع عن المضاجع ا تتجافى ل ى ت جنوبهم و ي س ت أ خ ي ر ص ل ا ة العشاء إ ل ى ثلث الليل كما دلت عليه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة وهو مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د وغيره حتى يفعل هذه ا ل ص ل ا ة في أ ف ض ل وقتها وهو آ خ ر ه ويشتغل منتظر هذه الصلاة هذه في ا ل ج م ا ع ة في هذا الثلث ا ل أ و ل من الليل ب ا ل ص ل ا ة أ و بالذكر وانتظار ا ل ص ل ا ة في المسجد ثم إ ذ ا صلى العشاء وصلى بعدها ما يتبعها من سننها ا ل ر ا ت ب ة أ و أ و ت ر بعد ذلك إ ن كان يريد أ ن يوتر قبل النوم فانه إ ذ آوى إلى ذلك ل ل فراشه بعد و م ف إ ن يستحب له أن لا ينام لا إلا على طهارة وذكر فيسبح ويحمد ويكبر تمام م ئ ة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ف ا ط م ة وعليا أ ن يفعلاه عند منامهما و ي أ ت ي بما قدر عليه من ا ل أ ذ ك ا ر ا ل و ا ر د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم وهي أ ن و ا ع م ت ع د د ة من ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن وذكر الله ثم ينام على ذلك فإذا فراشه استيقظ من الليل وتقلب من على فراشه فليذكر الله كلما تقلب وفي صحيح البخاري عن عباده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا اله إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان والحمد الله ثم قال رب اغفر لي أ و قال ثم دعا استجيب له ف إ ن عزم ف ت و ض أ ثم صلى قبلت صلاته وفي الترمذي عن أ ب ي أ م ا م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آ و ى إ ل ى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم يتقلب س ا ع ة من الليل يسأل الله شيئا الله من خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ل ا أ ع ط ا ه إ ي ا ه وخرجه أ ب و داود ب م ع ن ى من حديث معاذ وخرجه النسائي من حديث عمرو بن عبسه عمر ة في ذ ا الحديث وكان أول ما يقول إذا استيقظ سبحانك لا أول يقول إله إلا لي أن تغفر لي إ ل ا انسلخ من خطاياه كما تنسلخ ا ل ح ي ة من جلدها وثبت أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذي أ ح ي ا ن ي بعدما أ م ا ت ن ي و إ ل ي ه النشور ثم إ ذ ا قام إ ل ى الوضوء والتهجد أ ت ى بذلك كله على ما ورد عن النبي صلى الله صلى عليه وسلم ويشتغل خ ت تهجده بالاستغفار المستغفرين ركعتي م كما مدح ثم الله الفجر الفجر الفجر بالأسحار السحر وإذا طلع الفجر صلى الفجر. ثم صلى في ي و بعد ص ل ا ة الفجر بالذكر ا ل م أ ث و ر إ ل ى أ ن تطلع الشمس على ما تقدم ذكره فمن كان حاله على ما ذكرنا لم يزل لسانه رطبا بذكر الله فيستصحب الذكرى في يقظته حتى ينام عليه ثم ي ب د أ به عند استيقاظه وذلك من دلائل صدق ا ل م ح ب ة كما قال بعضهم وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت وقت هبوبي وأول ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار من مصالح دينه ودنياه آناء شيء شيء في يفعله في الليل دينه أنت أنت الإنسان من فعامة كل ذلك مصالح هجعة ما يشرع ذكر اسم الله عليه فيشرع له ذكر اسم الله وحمده على أ ك ل ه وشربه ولباسه وجماعه ل أ ه ل ه ودخوله منزله وخروجه منه ودخوله الخلاء وخروجه منه وركوبه دابته ة ويسمي على ما يذبحه من نسك وغيره ويشرع يذبحه نسك ما من على الحمد الله تعالى على عطاسه وعند رؤية أهل البلاء في الدين أو الدنيا وعند التقاء ل ا الدين في الدنيا أو وعند الاخوان وسؤال بعضهم بعضا عن حاله وعند تجدد ما يحبه ا ل إ ن س ا ن من النعم واندفاع ما يكرهه من النقم و أ ك م ل من ذلك أ ن يحمد الله على السراء والضراء و ا ل ش د ة والرخاء ويحمده على كل حال ويشرع حال دعاء له الله على تعالى كل عند دخول السوق وعند سماع أ ص و الرعد ت ا د وعند ي بالليل ك سماع ا ل وعند نزول المطر وعند اشتداد هبوب الرياح وعند ر ؤ ي ة ا ل أ ه ل ة وعند ر ؤ ي ة باكوره ة الثمار ويشرع أيضا ا ل ل ويشرع ذكر و د ع الثمار ه عند ن ز و الكرب و و ح د ا ل ص ئ ب الدنيوية وعند الخروج للسفر وعند نزول المنازل في السفر وعند الرجوع ا للسفر نزول ل وعند وعند وعند من في س ف و ي ش ر ع ا ل ت ع و ذ ب التوبه ل الغضب ه يكره في منامه عند وعند وعند سماع ما ا و رؤية في أ ص الكلاب ا ل ح م ي ر ا استخارة ا ل ل ل ل ل ي وتشرع عند الى الله والاستغفار من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها كما قال تعالى والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطبا بذكر الله في كل أ ح و ا ل ه فصل قد ذكرنا في أ و ل الكتاب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الذكر ويختاره على غيره من الذكر كما في صحيح مسلم عن ابن عباس عن جويريه بنت الحارث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكره حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أ ن أ ض ح ى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أ ر ب ع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن لو سبحان الله وبحمده الله خلقك عدد ورضا نفسه و ز ن ة عرشه ومداد كلماته وخرجه النسائي ولفظه سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر عدد خلقه ورضا نفسه و ز ن ة عرشه ه ومداد م ا ك ل ت وخرج أ ب و داود والترمذي والنسائي من حديث سعد بن أ ب ي وقاص أ ن ه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على ا م ر أ ة وبين يديها نوى أ و قال حصى تسبح به فقال أ ل ا أ خ ب ر ك بما هو أ ي س ر من هذا و أ ف ض ل سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في ا ل أ ر ض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أ ك ب ر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله مثل ذلك وخرج الترمذي قالت من حديث صفية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أ ر ب ع ة آ ل ا ف نواه وسبحوا الله بها فقلت لقد سبحت بهذه فقال أ ل ا أ ع ل م ك ب أ ك ث ر مما سبحت به فقلت علمني فقال قولي سبحان الله عدد خلقه وخرج النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أ ب ي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه فقال ماذا تقول يا أ ب ا امامه قال أ ذ ك ر ربي قال أ ل ا أ خ ب ر ك ب أ ك ث ر و أ ف ض ل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل أن تقول سبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله ملء ما خلق وسبحان الله عدد ما في الارض والسماء وسبحان الله ملء ما في الارض والسماء وسبحان الله عدد ما احصى كتابه وسبحان الله م ل أ كل شيء وتقول الحمد لله مثل ذلك وخرج البزار نحوه من حديث أ ب ي الدرداء وخرج ابن أ ب ي الدنيا ب إ س ن ا د له أن نبي ربك عليه يا يوم يوم صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كل كل معاذ تذكره كم تذكر ربك كل يوم تذكره كل يوم عشرة آلاف مرة آلاف قال كل ذلك أفعل ق افلا ل أ أ د ل ك على كلمات هن أ ه و ن عليك من ع ش ر ة آ ل ا ف و ع ش ر ة آ ل ا ف أ ن تقول لا إ ل ه إ ل ا الله عدد ما أ ح ص ا ه لا إ ل ه إ ل ا الله عدد كلماته لا إ ل ه إ ل ا الله عدد خلقه لا إ ل ه إ ل ا الله ز ن ة عرشه لا إ ل ه إ ل ا الله م ل أ سماواته لا إ ل ه إ ل ا الله م ل أ أ ر ض ه لا إ ل ه إ ل ا الله مثل ذلك معه والله أ ك ب ر مثل ذلك معه والحمد لله مثل ذلك معه وبإسناده أن ابن مسعود ابن أن ذكر له ا م ر أ ة تسبح بخيوط م ع ق د ة فقال أ ل ا أ د ل ك على ما هو خير لك منه سبحان الله ملئ البر والبحر سبحان الله ملئ السماوات و ا ل أ ر ض سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه ف إ ذ ا أ ن ت قد م ل أ ت البر والبحر والسماء و ا ل أ ر ض و ب إ س ن ا د ه عن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أ ب ي يحدث خ م س ة أ ح ا د ي ث ثم يقول أ م ه ل و ا سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق و ز ن ة ما خلق وزنه ما هو خالق و م ل أ ما خلق و م ل أ ما هو خالق و م ل أ سماواته و م ل أ أ ر ض ه ومثل ذلك, وأضعاف ذلك وعدد أ ض ا ف ذلك و ع خلقه و ز ن ة عرشه ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رضاه حتى يرضى و إ ذ ا رضي وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى وعدد ما هم ذاكروه فيما بقي في كل س ن ة وشهر و ج م ع ة ويوم و ل ي ل ة و س ا ع ة من الساعات وتنسم وتنفس من أ ب د إ ل ى ا ل أ ب د أ ب د الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ م د من ذلك لا ينقطع أ و ل ا ه ولا ي ن ف ذ أ خ ر ى و ب إ س ن ا د ه عن المعتمر بن سليمان قال ر أ ي ت عبدالملك بن خالد بعد موته فقلت ما صنعت قال خيرا فقلت ترجو للخاطئ شيئا قال يلتمس تسبيحات أبي المعتمر نعم الشيء قال ابن أبي الدنيا وحدثني محمد بن الحسين حدثني بعض البصريين أن يونس بن عبيد علم المعتمر قال نعم محمد بعض ابن بن بن أن ر أ ى رجلا فيما يرى النائم كان قد أ ص ي ب ببلاد الروم فقال ما أ ف ض ل ما ر أ ي ت سم من ا ل أ ع م ا ل قال ر أ ي ت تسبيحات أ ب ي المعتمر من الله بمكان وكذلك وسلم جوامعه داود كان النبي صلى الله عليه الدعاء قالت عائشة من سنن عند يعجبه أبي ففي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك وخرج الفريابي وغيره وسلم بجوامع وآجله وما الخير الفريابي عاجله عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة عليك بجوامع الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما صلى عليه عليك أسألك كله علمت منه وما لم أعلم حديث إني منه من من أن وأعوذ بك من اللهم ش ر ك عاجله وآجله ا علمت م ن ه و م ا لم أعلم ا ل ل ل ه م إني أ أ س ك من خير ما س أ ل ك منه محمد عبدك ونبيك و أ ع و ذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك اللهم إ ن ي أ س أ ل ك ا ل ج ن ة وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل و أ س أ ل ك ما قضيت لي من قضاء أ ن تجعل عاقبته رشدا وخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم وليس عندهم ذكر جوامع الدعاء وعند الحاكم عليك بالكوامل وذكره ذكر ماجة صحيحه عندهم الإمام حبان الدعاء الحاكم عليك أحمد في وخرجه أ ب و بكر ا ل أ ث ر م و عنده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما منعك أ ن ت أ خ ذ ي بجوامع الكلم وفواتحه وذكر هذا الدعاء وخرج رسول وسلم رسول دعوت الترمذي كثير كثير أمامة قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله صلى عليه لم من منه حديث أبي نحفظ بدعاء كثير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 وخرجه الطبراني وغيره من حديث أ م س ل م ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء له طويل اللهم إ ن ي أ س أ ل ك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه و أ و ل ه و آ خ ر ه وظاهره وباطنه وفي المسند أ ن سعد بن أ ب ي وقاص سمع ابنا له يدعو ويقول اللهم إ ن ي أ س أ ل ك ا ل ج ن ة ونعيمها و ا س ت ب ر ق ه ا ونحوا من هذا و أ ع و ذ بك من النار وسلاسلها و أ غ ل ا ل ه ا فقال لقد س أ ل ت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير و إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ه سيكون قوم يعتدون في الدعاء و ق ر أ هذه ا ل آ ي ة ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إ ن ه لا يحب المعتدين و إ ن بحسبك أ ن تقول اللهم إ ن ي أ س أ ل ك الجنه ة وما قرب إ ل ي ا من ق وما ل و ع ل وأعوذ بك من ل ن ا وما ر قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال كنا نقول في ا ل ص ل ا ة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم م إن الله ا ا ل ل هو س ف إ ذ ا قعد أ ح د ك م في ا ل ص ل ا ة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ف إ ذ ا قالها أ ص ا ب ت كل عبد لله صالح في السماء و ا ل أ ر ض أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من ا ل م س أ ل ة ما شاء وفي المسند عن ابن مسعود قال إن وإنا كنا رسول الخير الخير وسلم فواتح وجوامعه أو جوامع وفواتحه وخواتمه الله صلى الله عليه علم لا ندري ما نقول في صلاتنا حتى علمنا فقال قولوا التحيات لله فذكره إ ل ى آ خ ر